لآن القرآن م و ا و ع ه ا ل ر ن ا ل ل س ي للعلوم الاسلاميه ي ك وإياك نصر ا ل 「そして」<音楽> t m a n o h